سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والحمد لله المستعين والمستغفر بالله من شر يمنفوسنا ومن سئات أعمالنا. ما يهديه الله فلا مغيل له وما يغفل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أَحْلَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق توقاته ولا تلوثون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة خلق من هذا وجهه أبثه خلق من هذا وجهه أبثهما لجلا كفية ونساء تقو الله الذي تسألون به والأرحام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 ثم أما بعد مع الجزء الثاني والأخير من شرح الحديث من شرح الحديث فتح الأعز الأكرم في شرح الحديث أي الزنب أعظم وقفنا عند الفائدة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الزنب أعظم قال أن تجعل له نبذن وهو خلقه جعل الأنداد مع الله هذا شرك والشرك في الاستلاح مساوات غير الله فيما هو من خصائص الله مساوات غير الله فيما هو من خصائص الله أي أن تساوي غير الله بخصية وصفة من صفات الله في الأسماء في الصفات في الربوية في الألوهية كما في قولي تعالى <تصفيق> عن أهل النار: الله إذ كنا لفي ضلال مبين وكأنك تسلم إذ كنا إذ نسويكم برب العالم فجعل الضلال المبين الذي ليس بعضه ضلال ونخف طبعا قالوا إذ نسويكم برب العالم هذا في التسوية فكيف بمن يقدم غير الله على الله فكيف بمن أفرد غير الله بالعبادة مجرد المساوى ضلال مبين وكفر أكبر مخلد للصاحبية والشرك العالم أكبر وأصغر أما الأكبر فحده أن يصرف العبد نوع من أنواع العبارة لغير الله في اعتقاد في قول في فعل وضابطه أو يعني تعريفه باختصار وبالشكل الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندا دا من من يعني خير التعريفات التي تضبط لك المسألة بالشكل الأكبر أن يجعل الإنسان لله نبدا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء الصفات تحكم هذا التعريف تسهل لك الكثير من المسائل أن يجعل ماء أو الإسان لله نبدا في الربوبية في الألوهية أو في الأسماء والصفات. هذا هو الشرك الأكبر أما الأظهر ففي كان في ضبطه صعوبة وخيروا ما يقال فيه قالوا في حد الشرك الأظهر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشركة كل وسيلة كل وسيلة أو ذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر فقالوا هي الأفعال التي لم تصل إلى رتبه العبادة إذ لو وصلت إلى رتبه العبادة كانت شركة اكبر نقول وكما أن التوحيد يكون في الالوهيه في الروبية وفي الأسماء والصفات، فالعكس وبالعكس والضد بالضد، فكذلك يقال أن الشرك يكون في الربوبيه والالوهيه ويكون أيضا في الأسماء والصفات. قال في الشرك في الروبية أن يجعل لغير الله معه تدبيرا أن يجعل لغير الله معه. تدبيرا يعتقد أن غير الله يذبر يحي يميف يرزق كل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وما لهم منهم من ظهير ويدخل في ذلك أيضا شرك المتصورفة الذين يعتقدون في الأخطاب والأوتاد والأبدال الأبدال الأخطاب <تصفيق> فهذا شرق فروبية لأنهم يعتقدون أن هذا الغوث وهذا القد وهذا البدل يدبر يقدم يضر وينفع هذا الشرك أفضل إذا قال أبو عباس بن الرب سبحانه هو المالك الشيخ الإسلام يتكلم عن الرب ويضع لك الضابط الذي تعرف بها هذا المعنى العظيم قال هو المالك المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل قال فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع غير الله فقد أشرك فلوبية الذي يعتقد أن غير الله يضر وينفع ويلقى ويخضع ويرفع هذا شرك فلوبية القسم الثاني <تصفيق> الشرك في الألوهية الشرك في الألوهية أن أن يدعو غير الله أي اي ورقه صغيره اا <تصفيق> وهي ان يدعو غير الله دعاء عباده او دعاء مساله لذا نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وتقديم ما حقه التأخير في الحصر فلم ندخل في الفاتحة نعبد إياه ولا نستعين بك نما نقول إياه نعبد فلما قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر والمعنى حصر العبادة حصر العبادة والدعاء لله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل وان كان طبعا في فرق بين العباده والاستعانه ايه الفرق انك قد تستعين بالمخلوق ها اذا كان حيا حاضرا وقادرا امل اجابه فلا تقولوا الا بالله على العونه فلا تنقول استعين بك يا فلان وكذا واعني على كذا هذه اذا كان حيا Aftaraza من الميل Hاضرا اftaraza من غائل قادرا اftaraza من العاجل أن تستعين بشخص في أمر لا يطلع عليه الله إنزال مطر كحياء موتة إنبات أرض راح عن ضرور إنزال نفع أو هايزة كما انتوجه الهوية لله بما لا يتوجه به إلا لله من عباده فقد وقع في الشرك الأكبر شرك الألوهية إذا قال أبو العباس بن تاميام الشرك في الألوهية أن يجعل الله مدا في عبادته في محبته في خوفه في رجائه في إنهبته لذلك الإنسان يحتلز من كلمة أرجوك يا فلان الرجاء لا يكون إلا لله أريد منك يا فلان لكن كلمة أرجوك الرجاء هذا عبادة ولا يكون مصدرها ومصرفها إلا لله وشخصاً يقول أيضاً من جعل الملائكة أو الأنبياء وصائت يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار ومغفرة الذنوب وهديات القلوب وتفريج القلوب قال هذا كافر باجماع المسلم كافر النوع الثالث هذا اختصار يعني اختصار في وهذا ان يصدق على المخلوق اسماء من اسماء الله او ان يصدق على الله اسماء من اسماء المخلوقين فمن سمى الله المسيح وجعله مخلوقا يحل في مخلوق فيتجسد فهذا في لا شك انه شرك في الاسماء والصفات والعكس بالعكس ان يصدق على المخلوق اسماء من اسماء الله أفرأيتُ ملائةَ والعزة ومنائة الثالثه الاخرى هذه أصلاً أصلها اللات من الله العزة من العزيز المنات من المنان. فضلاً. هذا اللي هذا اللي شفناه اللي واجه هذا كفر المسلمين. ما معنى كفر هو يعني وقت الشخص يعني ده لا هذا لك الفرق بين النوع والعين. هو إن هذا زي دي فعل زي دي. الحكم هذا الفعل فعله كيف؟ زيد من الناس فعل ذلك؟ لازم نكون كافرا لماذا؟ هناك بقى بتأويل، بجهل، بخطأ، بنسيان. لم صاحب العلم وإن لا نكفر الذي يعبد الصلاة. الله من منده. محمد الله عليك وإن كنا لأنه كافر الذي يعبد يعبد فما عباده أصرم صمت طريقي هنا الذي عند طيب هنا الفرق بين النمو والعين هناك فروق بين الشرك الأكبر والأصغر نذكر من هذه الفروق أن الشرك الأكبر لا يغفر بحي فمن مات عليه على الشرك الأكبر فهذا ما قاله إن الخلص النوم قال توافر على ومن يرتد منكم عن ديني فيامت وهو كافر فأولئك حدثت اعمالهم في الدنيا والأخير أولئك أصحاب النور فيها خالدون. إذا من مات على شيء أكبر دون توبة فهذا ما يلوه ابو أبو طالب مات على شيء أكبر فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له لماذا؟ من بعد ما تبين له, له, له, له من بعد ما تبين له, له ه أنهم أصحاب الجحيم أما الأصغر أما الشيك الأصغر فهذا من مات عليه دون التوبة هنا الخلاف فالجمهور قالوا أن الشيك الأصغر في الكبيرة الحقوب الكبيرة التي تكون تحت نشيئة من مات على خارق أوزين هذه الكبيرة أهل السنة فتقضوا في ذلك أن من مات على كبيرة فهذا فهذا تحت المشيئة إما أن توفر كبيرة ويدخل الجنة بالعذاب، وإما يعذب عليه ثم يكون مهانا إلى الجنة. فهل الشكل أصغر يلحق بشكل أكبر من وجه أم يلحق بال بشكل أمي كبيرة. قالوا أن الشكل أصغر كما سيأتي أنواع جل الله فشئوا ما تطيروا حدب غير الله ها وقهوله ما ما شاء الله وشئت إله ذلك وقلت على الله عليه هذه العبارات التي هي من شرك الأضغار شرك الأصغار وشرك الأعتقاض قالوا هل هي تلحق بالكبيرة وهذا ناحى إليه جنوب وتكون ناحية مشية أم هي تكون بواجه ما مشابه للشرك الأضغار كيف بواجه ما؟ تكون بواجه ما مشابه شرك الأكبر شكرا كما يقول بالقول الثاني أن الشرك الأصغر لا يندور ذات المشياء. ما لابد من الموازنة بمعنى مات على شرك أكبر أو شكل أصغر. حسناته على سيئاته وفي سيئاته شرك أصغر فلا بد وحتى يؤخذ من حسناته بقدر ما يكفر هذا الشرك أصغر من شكل الجنة. وفي درة الواقعية لا في درة. such وقع someone who's a vet in prayer And he's their Population and improving thesemusical benefits You from that case, will stop doing sorcery And then the advocate on the other side is to forgive wives On his exodus يعذب we must be Because of the class to pope And to order the prophet Aborge الشكل of calling hisastain Then well Are18 Your Immune The is Yeast ها اول قرش يتفقان واختلفان اختلاف في ايش في المال يختلفان في المال ويتفقان في الحال يتفقان في المال ان الشيخ الاكبر صاحبه مختلف في الم اما الشيخ الاصغر حتى الجمهور قالوا ولا يقال له ثلاثه وجه الاتفاق عند الشسان طبعا بين الشكل الاكبر والشكل الاكبر أن كلاهما لابد أن يجازي صاحبه فصاحب الشكل أكبر يخلد في النار، وصاحب الشكل أصغر لابد فيه من الموازلة في ذكا يعني أنت يعني الجمهور ما شاء قالوا أن الشكل الأصغر حاله حال كبير. تحل مشيئة قد وقف وقد يجازي صاحبه لكن جل قال لا قال بد أن يجازي صاحبه كيف يجازي؟ قال إن غلط حسناته ولا بد تقع لا بد أن يؤخذ من سيء من حسناته بقدر ما يكفر به هذه هذا الشكل أصغر. وإن غلط سيئاته التي في الشكل الاصغر الأصغر يعذل عليه ولن تحل مشيئة. ثم يكون ماله إلى الجنة. الفرق الثاني بين الشكل الأكبر والشكل الأصغر أن الشكل الأكبر محبط لجميع الأعمال، أما الشكل الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. كمن يقوم يصلي لله ثم ليره الناس. هذا أي؟ كما قال ابن خيمة قال الشكل الأصغر كيسير الرياء. السر اللي هي فالشكل الاصغر كليها مثلا يحبط العمل فقط الذي را فيه مر آ... وسمع فيه لي... لي... ليسمعه الناس أما الشكل الأكبر لمن مات عليه فهذا محبط لجميع الأعمال لمن مات عليه لما لان شخص شخصا عاش عمرا من الطاعة ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان هل إذا عمل إيمان يكون يبدأ من جديد ويستأنف العمل أم يكون في ميزان حسناته ما فعله قبل ردة ها هل أنظر مثلا إنسان كان من التعاطئ نضرب مثال صحابي لو صحب وراء رجل سلم وجه ثم أرتد ثم عادت قبل أن يموت إلى الإستعناف هل يعود على على الاستئناف؟ وكان أسلم اليوم أم يعود على ما مضى ويكون في حسناته طبعا الردة خلاص تاب توفر ويكون في حسناته ما سرق من جهاد وصفة الراجع أنه يعود على ما كان عليه قبل الردة ويكون في حسناته ما كان فعله قبل الردة ولو كان جهادا يبقى في صحيصته ها لماذا؟ لأن الله لا يدعى جهب أحسن عباله وبدأ اتفاقه الإجماع أن من ينفذل الأمر من أصحابه وعيد يعده من الصحاب عده من الصحاب إنما متى يحبط العمل لمن فيموت وهو كافر فأولئك حبص أعملهم في الدماغ أولئك أسحبناهم في أخارك الفرق الثالث أن الشرك الأكبر مخرج من الملة الشرك الأصغر لا يخرج من الملة وعليه فصاحب الشرك الأصغر يعامل معاملات المسلمين في النكاح يوكن رميحته في الاس يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين ما في تفسير تاني خلاص اوكي ماشي ما ثبوت الشيك الأكبر على شخص ان احنا محتاجين الانتفاء الايه وتجمع الشروط فيه مش حد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 نعود فنقول ان من الفارق ايضا ان الشرك الاكبر صاحبه مخلد في النار اما الشرك الاصغر فلا يخلد في النار فلا يخلد في النار وان دخل النار اي صاحب الشرك الاصغر فما قالوا الى الجنه سواء على كلام الجمهور قالوا ان فما قالوا الجنه أو على كم شخص الإسلام الذي قال لابد أن يُعَذَّه لكن يقول ما قاله إلى الجنة الفرق الخامس نعم. أن لابد أن يُجازَ لابد أن نعم طيب نقول الفرق الخامس والأخير أن الشرك الأكبر صاحبه غير معصوم النفس ولا الدم أما الشرك الأصغر فصاحبه معصوم مسلم نقص الايمان نعم ولكنه تثبت عنده أنه مسلم ولكنه فاسق الاصغر الأصغر ومعصوم النفس والمال عودنا إلى الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله نبتا وأبعا وهنا سؤال هل اتخاذ الأنداد مع الله هل إتخاذ الأنداد مع الله يعده من الشرك الأكبر أم من الأصغر؟ إذا أخذنا نوعين الشرك مع الفرق بينهما فالحديث قال أن تجعل الله ندداً هو خلقه هل كل إتخاذ الأنداد مع الله يكون شركا الأكبر؟ أم هو الشرك الأصغر أم في المسألة التفصيل؟ نقول أن إتخاذ الأنداد مع الله قد يكون شركاً أكبر وقد يكون شركاً أصغر فالمسألة فيها تفصيل فبنقول أن المسألة فيها تفصيل فالحالة في الأولى باتخاذ الأنداء قد يكون شركاً أكبر إذا جعل هذا النبط إذا جعل هذا الند نظيراً ومثيلاً وسمياً لله فدعا واستغاث به ونذر له وذبح له وصرف شيئاً من العبادة له كان ذلك للنبي أو لولي أو لملك أو الجني أو لصنم فإذا توجه بعبادة لا تصرف إلا لله فصرفها لغاية فهنا يقال أن هذا قد اتخذ نداً مع الله وهذا والشكل ويدل على ذلك قوله تعالى وجعل الله اندانا ليدل عن سبيلي فني تمتع بكفرك قليلا والكفر في موطن لا تمام بي اه بتمر ما يراه الكافر ما يراه هو الخيال في, في ما هو عليه من كفر عاذنا اذا قوله قل تمتع بكفرك بعد ان قال وجعل الله اندانا دل على ان هناك حالات يكونوا فيها اتخاذ الانداد مع الله يقول شركاً أكبر كما ذكرنا أن يجعل هذا الند سمياً لله إذ مسويكم برب العالم وفي الحديث حديث الباب سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي جنبي أعظم قال أن تجعل الله ندا والأصل في اتخاذ الانداد أن هذا الأصل فيه أنها تكون من الشرك الأكبر يقول شيخ الإسلام وأصل الشرك أصله أن تعذل بالله مخلوقاتك أن تعدل بالله الله مخلوقاته ف... آه... ونطب على ذلك مثالا قول تعالى والذين آمنوا ومن الناس من يتخذون دون الله أنداد أن يحبونه كحب الله فهذا مثال لاتخاذ الأنداد التي... التي يكون فيها اتخاذ الأنداد كشكل أكبر أن يحب الله كحبه لله والذين آمنوا أشد حبا لله لما كان الذين آمنوا أشد حبا لله لأن الذين آمنوا حبهم لله غير مخلط حب صاف لله عز وجل ليس فيه شريك فهنا يقال أن هذا نوع من الشرك الأكبر كما ذكر الشيء الإسلام أن الأصل في الشرك أو الأصل مع الأوضح بالأصل في اتخاذ الأنداف أن تكون شركا أكبر قال أبو عباسم تانية وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاتهم في بعض ما يستحقه وحده سبحانه فإن لم يعدل فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور قال فمن عبد غير الله أو توكل عليه فهو مشرك به قال أبو قيم في النومية والشرك فحظره الشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل غفران. واتخاذ الندي للرحمن أي كان من حجر ومن يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن وقال ابن خيم والشيك الأصبر لا يغفر الله إلا بالتوبة قال وهو أن يتخذ من دون الله ندي يحبه كحب الله وهذا الشيك الذي يتضمن تصوير العليات المشركين برب العالمين إلى أفضل أيضا من الحالات التي يكون فيها عند الشركة الأكبر أن يتقرب لغير الله بعبادة قلبية أو بدنية كدعاء، كاستغاثة، كنذر فهذا قد جعل لله مدا من خلق قدم له ما لا يستحقه إلا الله وهذا كفر بإجماع الأمة ومن صور أيضا ذلك من صور إلا لا أن يكون الاتقال الأندات شيئاً أكبر أن يتوجه بكلية العبادة للأندات والذين يتقلوا من طول الله أولاد قالها لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فسموا أفعالهم تجاه هذه الأندات عبادة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ثم قال في الآخر الله إن الله حكم إلاهم فيما هم فيما يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار مبالغه في الكفر فهؤلاء توجهوا لاصنام بالعبادات المالية الماليه كنذر قرابين ذبائح وعبادات بدنيه كسجوز وطواف واتخذوهم من دون الله اولياء وسموا ما يفعلونه معهم عباده عن ما نعبده والخواعدة التي لابد أن تقف معها كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرف إلا توحيد وصرف الغير لا يكون شركا نعم قال شيخ الإسلام كل من غلى في حي غلى من الغلو كل من غلى في حي وجعل فيه نوعا من الغلوهية كأن يقول إذا ذبح إذا إذا رسلا باسم سيدي او يعبده بالسجود او يدعوه من دون الله يقوله في اليوم سرني الى اخرى او انا في حسبك قال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فانتبعوا الا قتل ايضا من اقسام اتخاذ الانداد الذي يكون شركا اكبر ان يدعو هذا النبط ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم اليوم القائمة هم عند دعائهم غافلون واذا كشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فالله سمى من يعبد غيره سمه كفرا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخصين له الدين فلما نجوا الى الباب اذا هم يشركون لما كانوا مشركين لانه لما نجوا الى الباب عبدوا ودعوا غير الله وتوجهوا بالعباده والدعاء اليه أيضاً كما ذكرنا من أزيل عقسام التي يكون فيها اتخاذ لله شيء الأكبر صرف المحبة القلبية بغير الله الناس الذين يتدخلون بدون الله عندها لأن يحبونهم كحب الله يسمى كاف التشبيل يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حباً لل قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن من عبد الرحمن حسن؟ من عبد الرحمن الحسن؟ صاحب فتح المجيد شارع يعني لو صاحب كده فتح المجيد شارح كبير التوحيد نعم, نعم قال كل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمنه من قضاء الحاجات وتخليف الكروبات قال هؤلاء قد أشرشوا في المحبة فاتخاذهم الأنداد يحبون كحب الله يبطل كل قول يقول له يعني ما ادعي انني عبد الله كل كما شئت تقول قولا ثم تفعل فعلا اخر تدعي حب الله وعباده الله ثم نراه تتوجه بالدعاء لغيري لو كان حبك صادقا لاخلصت له ولا عبدته ولا دعوته وحده لا شريك له أيضا من هذه الحالات التي يكون فيها تحول الشرك الأكبر مثالة التشريع فمن ادعى أن الغير الله يشرع ويحلم ويحرم فهذا قد وقع في الشرك الأكبر فمن ادعى أن غير الله له أن يحرم ويحلم ويشرع فهذا قد وقع في الشرك الأكبر وجعل لله ندد وهذا من الانداد في مسألة الحاكمية في حديث علي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن فطرحته لماذا سمى الصليب الوثن لأنه يعظم عند أصحابه ويقدسونه ويعظمونه من دون الله اطرح عنك هذا الوثن فطرحته وسمعته يقرأ قوله تعالى في سؤال البراء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها فقلت أي عدي إذن إنا لسنا نعبدهم فقال اليس أليس يحرمون ما حل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلب قال فتلك عبادته يعني عدي بن حافل عندما يسمع الآية اتخذوا أحبارهم أربابا فيقوم ما سجدنا له فالسلام وضح له الصورة أن العبادة عبادة الأرباب ليس قاصرة على النقوع لهم ولا سجود لهم بل يدخل في عبادتهم أن يحلوا الحرام فتتبعونه ويحرموا الحرام فتتبعونهم قال فتلك عبادتهم فتلك عبادتهم أرد من ذلك أن يوضح أن المسألة أوسع من أن تسجد العظيم أو ترك عليه فكونك تتبع في تحريم الحرام أو تحليل الحلال في تحريم الحلال أو تحريم الحرام فهذه من العبادة هذه من العبادة والله أعلم إذا نعود نقول أن من هذه الألواع مسألة التشريع وقد تم النبي صلى الله عليه وسلم من يتبع شخصا يحلل له الحرام أو يحرم له الحلال جعل ذلك من العبادة. قال فتلك عبادتهم لذلك بيقول شيخ عبد الله حسن فكل من حاكم إلى غ... حكم أي طلب المحاكمة فكل من حاكم إلى غير الله إلى غير كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطغوط الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله ليس إلا إلى كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من أقسام كم كذا كم قسمًا أنت لا تكتب وأنت تكتب وأحيانًا وأنت تكتب وأحيانًا كم قسمًا؟ القسم الخامس الدعاء الخضرية أن العباد لا لا الخامس الدعاء الخضرية أن العباد يخلقون أفعالهم وهذا ايضا من الشكل الأكبر لأنهم جعلوا مع الله اندادا والند هنا ليس في الغير بل جعلوا أن المرء نفسه يخلق أفعاله فلا شك أن هذا أي فعل القضرية لا شك أن هذا من الشرك الأكبر لأن الخضرية يدعون أن العبادة, العبادة يخطو أفعالهم ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الخضرية أنه مجوس هذه الأمة مجوس هذا حديث عند أبي داود وعند الحاكم صححه الحاكم وصحاو الشراء لما قيل عن الخضرية أنه مجوس الأمة لأن المجوس يدعون ان هناك خالق للنور وخالق للظلمة خالق للنور وخالق للشر فجعلوا الالهية فكذلك الفطارية لما جعلوا ان الله يخلق العباد وان عبادتهم خلقنا افعلهم فجعلوا خالقين كشابههم هذا الباب المجوس بل هم ارضع من المجوس لان المجوس أثبتوا خالقين خالق الخير وخالق الشر اما القدرية فقد جعلوا كل عبد وكل مخلوق خالقا يجعل نفسه يعني مثلاً هذا مسألة إلها بين النصارى وبين الحلولية النصارى قالوا أن الله حل في المسيح الحلولية قالوا أن الله حل في كل مخلوق فكفر الحلولية أشد كفر النصارى فكذلك أيضاً هنا المجوس قالوا أن هناك خالق الخير وخالق الشر أما الخرافي فقالوا أن الخالقين بعدد هذا الخلق كله لأن كل إنسان لهم مخلوق أفعال وهذه مخلفة الكتاب والصنة والإجماع قال عز وجل, قال عز وجل، ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا فكون فقال والله خلقكم وما تعملون ومن جملة مخلوقاته عز وجل أنه خلق العبادة خلق افعالهم وهذا ليس نافين أن يكون الإنسان قدرة وعراضة ومشيئة ولكنها مشيئة داعي لمشيئة الله، وما تشاؤون إلا شاء الله. إذا نعود نقول أن المقصود من هذا الكلام أن من أنواع اتقاء الأندال التي تكون بشكل أكبر ادعاء قدرية أن المرأة يخلق فعله فجعل العبد ندا لربه، يخلقه كخلق ربي، واتخذوه ندا مع الله عند الجنة. أيضا نأتي لو قسم الثاني والتي يكون فيها تخاذ الأنداد شركة أصغر الحالات القسم الثاني كل هذا لزمق ولا تكون الحالات التي يكون فيها تخاذ الأنداد شركة أكبر نأتي القسم الثاني والتي يكون فيها تخاذ الأنداد شركة أصغر نقول أولا وراء المعبس في تفسير قولي تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلموا قال الأنداد هو الشرك, هو الشرك قال أخفى من دبيب النمن على صفاء سوداء في ظلمة الليل قال هو أن يقول الرجل والله وحياتك يا فلان وحياتي لو لا فلان لا النصوص لو لا البط في الدار لأتى النصوص هذا هو قال وقال رجل لصاحبه وقال له اني ما شاء الله وشئت وقال الرجل لو لولا الله وفلان شوف هذه العبارات على لساناتنا لو الله وفلان لولاك ما شاء الله وشئت لولا البط ها لو الكلب لاتانا تمام لولا الكلب لاتانا اللصوص هذه الفاظ دارجه ذكرها ابن عباس وجعلها أنها من الشرك الأصغر الذي يكون شركة أي... الذي يكون شركة الفاض لا يخرجنا من نعم ولكنهم راقع في هذه الألفاظ وهي من الشرك الأصغر. إذن نخرج من ذلك أن من أقسام التي يكون فيها تحصل عنده شركة أصغر مسألة التشريك في المشيئة. بين الخالق والمخلوق ما شاء الله وشيئته هنا هي عصر ايه تشريك في المشيئة جعل مشيئة الله ومشيئة العبد سواء ما شاء الله هو ايه وشيئته عليه لما عن باس قال رجل للنبي سلم ما شاء الله وشيئته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن القرآن أثبت أن العبد مشيئة وما تشغل إلا ان شاء الله نقول نهاه النبي صلى الله عليه وسلم هنا سد للذريعة وحسما للمادة لأن الذي يقرأ مثلا شاء الله وشئت قد يظن أن مشيئة أجنس كمشيئه كمشيئة كمشيئة الله سنوان من الخطأ البين مثلا تيجي مثلا بعض الحاجات مكتوب مثلا كده الله جباك محمد من الخطأ الله محمد الذي لا يعرف يقول أن المسلمين يعظمون محمدا كتعظمهم لله سيقول قائل ما يعيش عندنا شهادتان فيها الله فيها محمد لا في شهادتان العمر المتضح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قلت هنا إله, إله وقلت هنا إيه رسول لكن نكتب الله بعد ساعات الحائط وبعد يكتب الله وجمه محمد هنا يقال أجعلتني الله مدة ولا يقال بهذا الحد يقال كما قال السلام الرجل الذي قال له ما شاء الله شيء قال أجعلتني الله مدة قل ما شاء الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي مواضع فيحسن المادة ويصد ها الظلاع فينهى عن مسائل قد يكون ظهورها الخير ولكن يحسب المد فقول قل ما شاء الله واحد قال ابو رجب في تفسير قول تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحق والنبوة ثم يقول الناس قلوا عباد لي تعال بعض القراء يقع في خطأ فيقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحق والنبوة ويقف إن فلعتنا ينفع يريد كده معاً إيه لا إن مفيش بشر ربنا ربنا بعثه رسول أبعثه كتاب وحكمة لا أخذ نفس وتقول له على بعض ما كان بشرم أيه تيها الله كتاب الحكم ثم يقول لك كون عبادا لي من دون الله يبقى الأولى الثانية ما بنيه على إيه على الأولى إن مفيش بشر يكون ربنا معباده وإيه لسالة ثم يتعني نفسه ها اللوية يقول كون عبادا لي بل كون ها ربنا طيب فابن جز يقول عن هذه الآية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب كما قال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد نقول ما شاء الله ثم شاء محمد تفرق ترى إذا المخرج نقول ما شاء الله ثم شاء فلان ثم تفيد الترتيب مع التراخي هذا نقول ما شاء الله فشاء محمد لا ثم شاء محمد ولا نقول ما شاء الله وشاء محمد لا بل ثم شاء محمد <تصفيق> ايضا يدخل في هذا الباب الذي يقول انتخاذ الانداد شركة اصغر يسير الرجال. لما يقول يسير احترازا من كثير عندي كثير وعندي يسير كثير الرياء هذا الفرق عملي وعقدي يخرج من الملة يقول يصلي في اصل صلاتهم ليراه الناس ما صلى لله يجاهد ليقول انظروا وأولا يصابهم الله ثلاثة عالم ومجاهد ومنفق قدموا كل شيء إلا إلا إثباث إلا ها فأولئك يكذبون على رسول أخلاق الله يقول كذب. كذبت يقول لمن هذا العالم الذي يبدأ علما والمنافق والمنفق والمجاهد فيسير الرياض كما قال الشهدد بن اوس فهذا صاحب جليل قال كنا إذا قال الصاحب كنا على عهد الرسول فهذا موقوف له حكم الله الراف قالت أسماء نخرنا فرصة على عهد رسول الله فأكنا افهم من كده ايه؟ اكل فرس حلال ايه الدليل؟ خولي أسماء قالت كنا على عهد ودوت جي حكم الرافة أن الله لا يقول على حرام، فإذا نصب الفعل إلى عهد النبوة دل على أنه جائز زم بوحي من الله عز وجل. قال شددنا كنا نعبد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرياء، ها؟ أن الرياء الشكل الأصغر. قال أبو قايم. وأما الشكل الأصغر فكيسير الرياء والتصنع الخالق. والحالب غير الله وخاض الرجل للرجل ما شاء الله وشئته وأنا, و... وأنا, ب... وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت ومتوكل على الله وعليك كل هذا من الشركة اللي يسمون الشركة ألفار إيسا مخرج من الملة ولكن ساوى غير الله مع الله فيما لا يتوجه به إلا لله التوكل عبادة قلبية لا تقول إلا لإبناء وعلى الله فتوكلوا من كنتم مؤمنين ما الفرق عندنا نقول توكلوا على الله وبين وبالن نقول وعلى الله فتوكلوا <تصفيق> تغذي ما حقه تأخيد فيك الحص لما قال وعلى الله فتوكلوا أفهم الحص أي أن التوكل لا يكون إلا على الله ليه أنا أقول وكلتك يا فلان أن تقعد بك وليس لأن أقول توكلت عليك يا فلان فيك طيب أيضا من الحالات التي تكون فيها تقبل أن دائد شركا أصغر نسألك التطير والتشار فمن اعتقد في طير أنه سبب ومن اعتقد في طير أنه سبب سبب في جلب نفع أو دفع دور فهذا من الشرك الأصغر إن أعتقد أن الطائر بذاته يجب لفعاً أعتقد الله هذا الشك أزبر لكن أعتقد أن النفع والضر من الله والضر من سبحان الله. والطير حركاته إلى اليمين أو يصار سبب فهذا شرك أزبر لأن القائدة عندنا أمنهم شركاء في الآية تقول أمنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأغم به إلا فكل من اتخذ سبباً لم يشارعوا الله سبباً فقط واقع في الشرك الأزبر ما هي الأسباب؟ أذن نعين شرعية و ما الفرق بينهما؟ الشرعية تعرف بالدليل القضرية تعرف بالتجربة دواء للصداع مجرب لا تقول السبب إيه؟ شرعي سبب إيه؟ قضر لماذا؟ لازالك هاية تقول أن هذا الدواء بعينه يخاف للصدار العتل فيه شفاء السبب؟ شرعي لما قولتَ الحجامة شرعي, شرعي. ها الكماه شرعي نعم أيوة ااا على ذلك في فخس لطب النبوي الصاعطي ها الأدوية التي تعرف بالتجربة هذه تسمى المعيّة فالادوية الشرعية بالمقتضية فمن اتخذ سببا لم يشبه الله سببا لا شرعا ولا قضا فقد وقع في الشرك الايه الأصغر ليه وقع في الشرك الأصغر لأنه لم يقضر لأزفه الله. طيب ومما يدل على أن الطيرة من الشرك الأصغر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك الإنسان راح طريق وشاب شخص ورجع عشان الشخص ده يتشائم منه فهذا شكله أظهر قالوا وما كفرت ذلك قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طير ولا إله غيرك وانت عندك بعض المشاكل وما سألت التشاؤم شفت واحد كده ها بيتحس أن انت لما تشوف اخر المشاكل ده عندك مشكلة هنا لا ترجعش عن فكتك إزاي تكفر عمر دوت اللهم لا خير إلا ولا طير إلا ولا إله غيرك خلاص هذا الدعاء أنك ترمي كل ما في داخلك والتوكل على ربك هذا كل شيء بفضل رؤية فلان وعدم رؤية فلان لا تضر ولا تلف بفضل من ردته من رددت الطيارة طبعا حاجتي فقط أشرب وهذا دل على أن طير شرك أصغر إذ لو كانت شرك أكبر لما أفادت فيها الكفارة بل لابد من أن يقول لا إله إلا الله فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر كفارة للمتطير دل أنهم من الشرك الأصغر إذ لو كان الشركا أكبر على كل حال فلما نفعه الكفارة إلا أن يشهد شهادة التوحيد ويندرج ايضا تحت هذا الباب التمائم لماذا سميه سنيمة؟ لا بصمت... لأن صاحبه باعتبار اعتقاد الصاحب صاحبه يعتقد أن بها يتم أمره وخد يسمى الشيء باعتبار ما يراه الناس وما يعتقدونه وليس ما بالتجويز الشرعي عيد مثال على كده مثلا كان بعض أخوة ترطع يقف تاجس يقول وضليني بشر ولا ما هو مش موت سيدي مش لا ده عدم فهم هي اسمها سيدي أنا أنا والله. ولا سيدنا لا انا بعلم بحاول ايه دي, دي أصبحت أصبحت أصبحت سيدي, سيدي هناك تلف لا أنت راح سيدي اسمها كده خلاص الفهم جدا وكم من مسائل وقعنا فيها مع العوام فسوف فاهمين احنا تكلف كبعشنا على اصول يعني فيها نوع من التكلف اتعبنا الناس وشقنا على الناس الناس يظن اغلب بيظن دوت ولا نعمل كده خلاص انا يا جماعه طلب شيء في اعظم الكعبه في اعظم الكعبه سيدنا ترك ايه ده الكعبه على إيه على اصول ابراهيم ليه ما <تصفيق> حتى تعلمه كفره الى إلى محمد ها؟ يهدم الكعش إنه محمد ليه أكثره هو واحد بس نقل الكلام أكثر أصحابه ها؟ طيب لأن الكلام له مش طالب كفر عشان خاجد الكلام النساء يقول أن النساء سيقولون انه قافى من الموت فنطق التوحيد حاجة والله العظيم إلى الله المشتك طيب أنت نختم بها هي لبس شيء من الخيط او الخرز او الحلقة او الخيط يلبسه ويعتقد وهذا مهم جدا يعتقد انها سبب اذا اعتقد انها بذات يتجلب نفعا تدفع ضر هذا شرك اكبر وانا لان نتكلم عن شكل لكن يعتقد انها سبب اذا وضع هذا الخيط فبوجوده الله يدفع عنه الضر الله يدفع عنه الضر هكذا يعتقد فهذا شرك اصغر التمائم قرض الحذاء القديم حدود حصان كل هذه كف الدم على السيارة على المحل والذبح عند السكن الجديد ملح يا استاذ انتني والله لكن اكتشفتك اهو انا استاذ عربيه ايه اه ارضها ها مسهله مثقبه ان شاء الله ايه ثاني اه الملح الملح وايه تاني والبخور اللي بي اي اللي ليه الناس بيعملي ليه الناس بيحبوا البخور عندهم آه إن البخور ده بيجيب إيه؟ لا طبعا. آه إن البخور عن المحلات رز لو لا نعم. لا نعم نعم ما يدفع لا بيخبر نوع... لا لا لا. لا نعم فلوس. لكن هو الناس يجيب المهم يعني. ف... في حديث المسعود أن زينب زوجته قالت رأى عبد الله في عنق خيطا. قال هذا الخيط يكون خالص على هالبيبي. قلت خيط أرقي ليفي يعني في في مناس رق ليف على هذا الحيط يعني البعض الأفكار صوبها حتطوع عليه فقالت فأخذه فقاتع طبعا هذه لوجة صاحب وصحابية لا أرقي لها ببرؤية شركة أكيد رؤية شرعية آيات وحديث لكن على إيه وضعت بسبيل خاطئ عندنا الغاية ترى الوسيلة نعم قرآن يقرأ لكن يقرأ, لك يقرأ على حيط نضع فيه ما هكذا رق النبي نفسه ولا رق غيره ولا رقه جميعا هكذا طيب الشاهد أن نسعود قطع القيض وقال إن آل عبد الله يعني أهل عبد الله نسعود لا غنيا عن الشد سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه يقول إن الرقى والتمائم والتول تشر أي رق لا تكون شركية هذه التي تكون بياتوا أحاديث آلة كأن الوسيلة خاطئة، هاه؟ اللي هي أنيخي على خيط. قال التمائم. ثم ذكر التولى. شيء من الحجاب يوصله يحب الماء في زوجها والعكس. وأنا عروة قال دخل حزيفة على مريض فرأى فرأى في عضده العضد سيرا فقطر. سير يعني ها قل. قال ثم قرأ الآية وما يُحْمِلُ أكثرهم بالله إلَّا وَهُمْ شِفُونَ فتنوّت حذيفة لهذه الآية دليل على أن الصحابة استدلوا بالآية التي نزلت بالشكل الأكبر على الشكل الأصغر هذه الآية أصلاً نزلت بالشكل الأكبر فاستدلوا بها على الشكل الأصغر يعني بالطبع إن وضع سير أو وضع جلد على العضو لا يكون شكل أصغر إنه شكل أصغر فاستدلوا بالآية التي نزلت بالشكل الأكبر على فعل وهو من أفعال الشكل الأصغر انتهينا من حديث الخميس في أصول إن شاء الله أيتها الطلبة ترى <تصفيق> يوجه الى السلام وشكر <سلام> الله الايه بنو في ايه وما يؤمنون بالله الا هو مشركون نزلت في مشرك العرب الذين كانوا يقولون ان الله الخالق المدبر الرازق المحيص وما يعبدون غيره هل تعتقد ان ابو طالب او ابو جهل يعتقد ان الذي خلقهم وترزقهم لا انما اعتقد ان الله الخالق ثم توجهوا بالايه بالدعاء لغيره ده شرك دوت نزلت في هذه الايه أقر بربه وخالف في اللولوهية فهذه الخروط على وما يؤمنون بالله إلا هم الشقوق فهذه نذرة في من في الشك الأعظم فالصاح فالصاح بها على الذي وضع في عضده سير بن جند العضد هذه الشك الأعظم وليس للطغيان للطغيان يراهيه حظاً إنما أعمل بالنية إنما بالنية انما اعمله بالنيه يا والله عشان الحاجات دي لا لا وكان حاجة ال ال ال ال ال ال ال ال يعتقد ده الشعب ده يقولك والله زينة؟ لا, لا لا ان صدق صدق الله ما خدش حاجه كل حاجة ده أنا. زي إيه والله البيت أقوله إيه. ما إيه. في إيه؟ الله البيت جنبي ها <تصفيق> صدق ما ها جاي صح كما فعلت أخو؟ شكرا لقد أدخلهم من أصل من جدا أنا ممكن لكن ما الله أعلا السلام عليكم ورحمة